نون عيني له سنت الجفا له سنت الجفا هو الصدود له كدرت الصفا عقب الوفا ساعة الفارق عساها ما تعود منك يا خلي جرالي ما كفى شف عيوني دمعهن دم الخدود كان حبك يا حبيبي مصفى كل شي شان عندي بالوجود ليه سنيت الجفا ليه الجفا هو الصدود ليه كدرت الصفا عقب الوفا ساعة الفرقع عساها ما تعود نور كل الكون في عيني طفى يوم صدك يوم بعدك الحسود في لذيذ النوم جافني مغفى يا حياتي ليه تنسى للعهود لون الجفا. ليه سنيت الجفا والصدود ليه كدرت الصفا عقب الوفا ساعه الفارقه عساها ما تعود كان طيفك بالكراعند الفاه أزهرت في نظرك كل الورود شعرك الاشقر على جسمك ضفاء كمالك بزن رحمن الودود لون عيني له سنت الجفاء له سنت الجفاه هو له كدرت الصفا عقب الوفا ساعة الفرق عساها متعود ذكر المذهل مجمول عفا ناحت الورق على خضر الفنود والنتياز لهيب الصفا ذوبت من كدها صلف الحيود عيني له سنت الجفا ليه سنيت الجفاه والصدود ليه كدرت الصفا عقب الوفاء ساعه الفرقه عساها ما تعود